بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما عم يفركون ينزل الملائكة بروح من أمره على بي شزاء من عباده أن أنذروا أن لا أنا فاتقون خلقت السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائل ولو شاء لهدأكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يُنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب من كل ثمرات.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 وما ذرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَنْكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَلْكُونَ وَهُوَ الَّذِي سَقَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِدُوا مِنْهُ عِيَانٌ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 إلَهُكُم إلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذينَ لا يؤمنونَ بالآخِرةِ قلُوبُهُمْ مُنكرَةٌ وَهُمْ مُستكْبِرُونَ لَا جرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُستكْبِرِينَ وَإِلَىٰ بِلَالٍ مَّا دَعَا ﴿٢﴾ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ ﴿٣﴾ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ, ومن أوزار الذين بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 الذين تتوفاهم الملائكة تضامن أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 جنة عدن يدخلونها تجيين تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذا لك يجزي اللام المتقين الذين تتوافهم المناذر تلك تطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون.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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيئا ان نحن لانا باونا ولا حرمنا من دونه من شيئ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُنَّ لَهُمْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ تِهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَادِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ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 فاسألوا أهل النكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلناها إليك النكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب؟ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم تماهم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرغوف الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليبيل والشمائل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 وقال الله لا تتخلوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيا يطرعون وله ما في السماوات والأرض وله الذين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر أنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم مشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم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 لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ الْمَتَاعُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى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 ان في ذلك لآية لقوم يسمعون لَكُمْ لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرثه ودمل لبنا خَالِصًا سائغا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخلون منه سكر ورزق حسنا إنك ذلك لآيت لقوم عقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخلي من الجبال بيوتهم ومن الشجر ومن ما يعرفون ثم كل من كل الثمرات فاسنكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف أنوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم, لكي لا يعلم بعد عين شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَالَذِينَ فُضِّلُوا بِرَآءِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَتَةً ورزقكم, وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ أَفَبِالْبَاطُنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِخُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شِعِئًا وَلَا يَسْتَطِيع فلا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا ومن من رزق حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستن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 وَيَوْمَ نَبَعَتْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِلَى رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَى رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شَكَّا أَمْقَالُ رَبَّنَا وقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله عمئن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ولا تكونوا كالتي نقضت قزلها من بعد قوة أنك تتخذون إيمانكم دخلا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أممة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبيّن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكُم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم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 كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقٌ، ولنجزي الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلا نحني أنَّه.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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا, قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزلوا روح القدس من ربك بالحق ليُتبت الذين آمنوا وُهدا ليُتبت الذين آمنوا وُهدا وبشرا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأَنَا هم الكاذبون من كفر بالله مَنْ كَفَرَ من مِنْ بَعْضِ إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرًا ولكن من شرع بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وَأَرْدَى اللَّهُمَّ تَنَ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مِنْ ظُلُمَاتٍ يَرْكُبُهَا رِزْقُهَا رَغَدًا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ولقد جاء أم رسل منهم تكلبوهم فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقتهم الله حلالا طيبا واشكون نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 ثم إن ربك للذين عملوا الصوم أبجاهلة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحون إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن